فَذُو سِنَةٍ وَلَا نَوْمَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ وَيَادُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظه ما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 فِنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَادَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنَادِ أَعْيُنِهِمْ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 وأتينهم مركنا ضيما فسيقولون بل تحصدوننا فسيقولون بل تحصدوننا فسيقولون بل تحصدوننا بل كانوا لا يفقون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد نذ حسدا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 وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 أَلَهُمْ أَرُجُلٌ يَمْشُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ أَعِينٌ يُبْصِرُونَ بِيَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِيَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِقَوَاعِدَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَفِي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 سرا الناظرين ويتدعون إلى الهدى لا يسمعون وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني الذين من دوني بني الظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا ثَرَاتِ الدِّينِ اسْتِغْنَاءً عَلَى مَا مَلَكَتْ فهم في سوار اف بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ذن ين ورزقكم من الطيبات اف يؤمنون وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَمْكُثُونَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ أكبرنه وقطعن أيديه وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وما أزل على الملائكان ببابل هروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنون فلا تكفر فيتعلمون منهم ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كَمَا هُمْ بِضَارٍّ نَبِيٍّ مِن حَدٍّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وأوحينا إلى موسى أن ألقع صاع فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك فغلبو هنالك وانقلبوا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 من سحرهم أما تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لا هيّة قلوبهم لا هيّة قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَاشَرَا الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِيَاسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَصَدُّونَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُذْلِينَ إِيَّا مَعَ شَرِّ الْجَنَّةِ وَالْإِنسِ إِنِّي سَتَطَاعُمُ أَن تُفْدُوا أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَفْدُوا لَا تَأْفُدُونَ إلَّا بِصُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ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 ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادو هم رهاقا فالله خير حافظ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 أصابتهم صيبا قالوا إن لله قالوا إن لله وإن إليه راجعون الذين إذا أصابتهم صيبا قالوا إن لله وإن إليه راجون بِهِمْ ورحمة، وأولئك هم المبتذلون، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكفي ضيق من ما يمكرون.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 فلا تخافوهم وخافون فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين ولو أنهم رضوا ما أتىهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله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 قومي شر ابن وجنده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 أو سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وأبائهم أو سحر التفريق بين الأبناء وأماتهم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 من سحر وحسد شياطين الإنس والجان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم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 وازل أموراً ويسر أموراً اللهم أهد قلوبهم اللهم يسر أمورهم اللهم رفع البلاء وأتم الشفاء اللهم وجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان راجم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دع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 كل مسلم ومسلمة للتواصل مع القارئ الاتصال على رقم صفر خمسة ثلاثة وثلاثون. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبدالطيب ومن التقديم أخوكم سلطان التميمي والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته